هذا مجلسنا في قراءة كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ونزلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سورة النساء ونكمل من الآية الثانية والتسعين وهي قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآيات قولوا تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا قال في سبب نزولها قولا أحدهما أن عياش بن أبي ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه فخرج إلى المدينة فقالت أمه لابنيها أبي جهل والحارث بن هشام وهما أخوان لأمه والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تاتياني به فخرجا في طلبه ومعهما الحارث بن زيد حتى أتوا عياشا وهو متحصن في أطم فقالوا له انزل فإن أمك لم يؤوها سقف ولم تذق طعاما ولا شرابا ولك علينا ألا تحول بينك وبين دينك فنزل فاوثقوه وجلده كل واحد منهم مئة جلدة فقدموا به على أمها فقالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر فطرح موثقا في الشمس حتى اعطاهم ما أرادوا فقال له الحارث بن زيد يا عياش لإن كان ما كنت عليه هدى لقد تركته وإن كان ضلالا لقد ركبته فغضب قال والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك ثم أفلت عياش بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أسلم الحارث بعده وهاجر ولم يعلم عياش فلقيه يوما فقتله فقيل له إنه قد أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان وقال لم أشعر بإسلامه فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح بن عباس وهو قول سعيد بن جبير والسدي والجمهور يعني في ذكري سبب النزول الآية هذه القصة في قتل عياش بن بربيع للحارث بن زيد خاليا لما لم يعلم بإسلامه فنزل قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قال والثاني أن ابا الدرداء رضي الله عنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فنزلت هذه الآية هذا قول, ابن زيد هذا قول ابن زيد ومعنى الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة والاستثناء من الأول وإنما المعنى إلا أن يخطئ المؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ طبعا هذا النفي بمعنى النهي وضع يعني لا يقتل المؤمن مؤمنا نعم كما قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله نعم يعني هذا نفي معنى النهي. وقوله إلا خطأً أي ما كان له أن يقتله البت لكن إن قتله خطأ فعلي كذا وكذا. فلذلك هنا الاستثناء بمعنى لكن يعني منقطع وليس متصلا هذا على قول في الآية. قولوا تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. قال سعيد بن جبير عتق الرقبة واجب. على القاتل عتق الرقبة واجب على القاتل نعم على القاتل في ماله قال واختلفوا في عتق الغلام الذي لا يصح منه فعل الصلاة والصيام يعني هو وقع اختلاف بين الفقهاء في معنى الرقبة المؤمنة ما هي الرقبة المؤمنة يعني هل يجزي الصغير الذي لم يعقل هنا يقول اختلفوا فروي عن الإمام أحمد جوازه وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس وهذا قول أعطاء ومجهد يعني ذهبوا إلى أن الرقبة يعني يجزئ فيها الصغير الذي لم يعقل الإيمان بعدها لم يميز وروي عن أحمد وهي الرواية الثانية لا يجزئ إلا من صام وصلى وهو قول ابن عباس في الحسن والحسن الشعب وإبراهيم وقتاده وضع يعني من هي الرقبة المؤمنة؟ قيل الرقبة المؤمنة التي تعتق نعم في الرقبة في في القتل المعدرة هي الرقبة التي كانت صغيرة هذا القول الأول والقول الثاني قيل هي التي عقلت الإيمان وضع عقلت الإيمان والقول اللي واللي أحمد رواه كان اختلاف طبعا يعني بن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيفة علي بن بي طلحة عند ابن بي حاتم وروه الطبري قال يعني بالمؤمن من عقد عقل الإيمان أو عقل الإيمان وصام وصلى وصام وصلى, وصلى وكذلك قاله جماعك الحسن والشعبي والنخي وقتد قالوا الرقب التي صلت عقلة الإيمان لا تجزي في ذلك الصغيرة يعني لا يجزي المولود يعني الصغيرة هذا لا يجزي وبعض امرأة أنه يجزي كل من صلي عليه ولو كان صغيرا أنه يجزئ في ذلك هذا اختلاف الناس طبعا حديث الجارية ياتي هنا واضح حديث الجارية ياتي هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم امتحنها أو سألها فوجد تعقل الأصل الإيمان كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي رضي الله عنه ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية وقال لها النبي عليه الله عليه أين الله فأشارت إلى السماء فقالت فقال لها من أنا فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة يعني هذا الحديث يدل عليه يدل على أنه المجزء في الرقاب هو من صلى وصام عقل الإيمان هو الذي يجزي أما من يجزي كل من حكم له بالوجوب صلاة عليك وماذا مالك الشافعي فهذا غير صحيح واضح ولذلك الذي عليه أكثر التابعين الأول طيب طبعا لا يجزي عند أكثر علماء وعمتهم الأعمى ولا المقعد ولا الأشل واضح وإنما يجزي الرقبة السالمة قوله تعالى وذية مسلمة إلى عهده إذن ما الذي يجب في القتل الخطأ أولا الرقبة المؤمنة والذي الذي عليه أكثر هو الرقبة التي عقلت الإيمان وصلت وصامت طيب ودية مسلمة إلى أهله هذا الثاني قال هنا ليس في هذه الآية بيان من تلزم هذه الديا قال واتفق الفقهاء على أنها على عاقلة القاتل تحملها عنه على طريق المواساة وتلزم العاقلة في ثلاث سنين كل سنة ثلثها والعاقلة العصابات من ذوي الأنساب ولا يلزم الجاني منها شيء هنا يتكلم الديا التي تسلم أو العوض هي العوض الذي يعطى عند دم المقتول إلى ورثة المقتول وإذا قال مسلم مسلم يعني مدفوعة تؤدى واضح إلى أهله يعني المرادهم الورثة طبعا الديا وأجناسها وأحكامها وتفاصيلها هذه بينت في السنة هذا من بيان السنة للقرآن قرآن جاء بالمجمل ودية مسلمة لله لكن جاء في السنة حديث في مقادير الديا والتمييز بينها وبين دية الخطأ ودية العمد وشبه العمد ودية المسلم ودية الكافر فهذه حديث كثيرة في الباب واضح لها أصل في هذا الباب يعتني بها بالسنن والأخبار واضح في معاني هذه الدية دية مسلمة إلى أهله طبعا العلماء مجمعون على أن أهل الإبل تجب عليهم الإبل يعني من كان يعني عليه دية دية خطأ يعني هو من أهل الإبل يجب عليه الإبل يعني مئة من الإبل. طبعا الذي يقول ليس من أهل الإبل ما عنده إبل ما يملكها لكن عنده ذهب عنده فضة. فهنا بعضهم قال طائفة من العلم قالوا على أهل الذهب يجب الذهب وسموا قالهم أهل الشام ومصر واهل المغرب وواليرجى عليهم الذهب في ذلك يعني يجب عليهم ألف دينار تقدّر ألفو ألف دينار. طبعا هذه التفاصيل تجدونها في كتب الفقه طبعا يروان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك هذا التفصيل يعني أنه أهل الإبل تجرب عليهم الإبل من كان من غير أهل الإبل يعني من أهل الذهب يعني تجرب عليهم ألف دينار أو ما يعادلها في زماننا ألف دينار من الأوراق النقدية على المقابلة يعني الدينار الواحد في أربع غرامات وشوي ويحسب يعني إذا قلنا أربع غرامات على ألف دينار صمت أربعة ألاف غرام يعني لذلك أربعة, ألف أربعة ألاف غرام أربعة ألاف غرام يعني أربعة كيلو وليس كذلك؟ والله أنا غلطان صحيح لي جمعا آلام وأما أهل الورق لما الفضة فاثنى عشر ألف درهم طبعا هؤلاء قالوا أهل العراق وفارس وخورسان لأنه كان عندهم مش تعامل بذلها وهذا ذكره مالك في الموطة بلغا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا تفاصيل دي هذه في كتب الأحكام فالالالفالدينار والدرهم هي صنف من أصناف ال صنف من أصناف الديار من أصناف لكن ليس على وجه البدل والقيمة هذه لابد يلتبلا كما يدل عليه ااا عثمان وعلي بن عباس يعني لا تكون يعني مثلا واحد قلنا من أهل إبل يجب على مئة من الإبل ما يجي ويقول أحسب مئة إبل أعطيها مال لا تكون على وجه البدل والقيمة لا هي إذا إبل إبل أو تكون ما يعادل إيش من الدينار أو الدرهم، وما يعادل القيمة النقدية للذهب والفضة. إذا حب يعطيها ذهب يروح يعطيه ألف دينار. إذا حب يعطيها من من الفضة الورق يعطي منها 12 ألف درهم. واضح. 12 ألف درهم. قال ما المملكة لدعم المدينة وقضى عمر. رضي الله عنه. عموما هذه مسائل تعالق بالديه إذن ودية مسلمة إلى أهله طيب قال هنا وللنفس ستة أبدال من الذهب ألف دينار ومن الورق ومن الورق إثنى عشر ألف درهم ومن الإبل مئة ومن البقرة مئتا بقرة ومن الغنم الفاشات الفاشات وفي الحجة روايتان عن أحمد إعدام أنهما أصل فتكون مئتا حلة فهذه دية الذكر الحر المسلم ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك على نصف من ذلك هذه دية من؟ الذكر الحر المسلم لأن دية الحر المسلم مئة من الإبل في كل زمن هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اختلف التقبير بالمال الروايات ذكرنا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك قولوا تعالى إلا أن يصدقوا قولوا تعالى إلا أن يصدقوا يعني هنا استهراء إلا أن يصدق. قال هنا قال سعيد بن جبير إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل. إلا أن يصدق يعني يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل. فهموا جميعاً؟ يعني أهل المقتول يتصدقوا على القاتل بالدية وهنا سمي العفو صدقة. يعني يتصدقوا عليه بالعفو. ترغيبا فيه يعني. لأن فيه أجر فلما قال ربنا سبحانه وتعالى فدية مسلمة إلى آله يعني علي دية مسلمة إلى آله إلا أن يقع العفو من الورثة عنها قلوا نعفو نعفو ما نهب ما نريد الدية مثلا أو يصطلحوا على ما دون الديا اتفاقا برضاهم قلوا اعطونا شيء يسير هذا لهم كما يجوز والاصطلاح على أكثر من الديا يجوز على دونها يعني باب الصلح والاتفاق فهمت؟ بس. فإذاك ربنا قال إلا أي إلا اي صدقوا. طيب ثم جاء التفصيل الآن قال الله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن أن تفصيل في نوع المقتول هذا المقتول خطأ أولا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال هنا فيه قولا حدوم أن معناه وإن كان المقتول خطأ من قوم كفار ففيه تحرير رقبة من غير ديا لأن أهل ميراثه كفار أهل ميراثه كفار والكافر لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم هذا المعنى هذا القول الأول القول الثاني وإن كان مقيما بين قومه فقتله من لا يعلم بإيمانه فعليه تحرير رقبة ولديا لأنه ضيع نفسه بإقامته مع الكفار والقولان مرويان عن ابن عباس وبالأول قال النخعي وبالثاني سعيد ابن جبير يعني فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني المقتول إما يكون المقتول نسبه إلى قوم كفار لكن قتل المؤمن بين المؤمنين خطا فهنا لا يعطى الديا لأن الديا لأهل عصبتي كفار فهنا رقب مؤمن وإن كان مقيما للتفسير الثاني بين قومه فقتل خطا أيضا لا تعطلون لأن لا لأنه قصر عن نفسه لذلك هذه المراد بالعدو هنا العدو المحارب يعني الكافر الحربي من, من كافر حربي وهنا تدخل المسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الحربيين في الجهاد ولم يعلموا بإسلامه ولم يهاجر وظنوه معهم وباق على دينه فقتلوا هنا ماذا يجب تحرير رقبة مؤمنة وسبب النزول في مروة الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يجيء فيسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فنغزوهم في أو فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل في من يقتل فأنزل الله هذه الآية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وليس له وليس هودية قوله تعالى بعد ذلك وإن كان من قوم بلنكم وبينهم ميثاق يعني النوع الثاني النوع الأول الكفار الحربيين قتلنا مؤمنا منهم نسبا أو إقامة والثاني ماذا كفار معاهدين بيننا وبينهم ميثاق مؤقت أو مطول قال ربنا فإن كان وإن كان من قوم أو من كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال فدية مسلمة إلى أهله قال فيه قولان هنا يقول فيه قولان أحدهما أنه الرجل من أهل ذمة يقتل خطأً. رجل من ذمة يعني كافر، لكن يقتل خطأً هو صاحب عهد، فيقتل خطأً يظن فيه نحربي يظن فيه كذا وليس كذلك. هو رجل من أهل من أهل ذمتينا أو من أهل الذمة. قال يقتل خطأً فيجب على قاتله الدية والكفارة. هذا قول ابن عباس والشعبي وقتيادة والزهري. واضح. فعليه ماذا؟ فعليه ديه مسلمه وتحرير رقبه طيب والثاني انه المؤمن يقتل وقومه مشركون ولهم عقد فديته لقومه وميراثه للمسلمين هذا قول النخعي هذا قول النخعي طب ابن عباس في تفسير الطبري يقول فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن يقول فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتلوا خطأا فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة المؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عليه وفي قوله فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة وتحرير رقبة قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين طبعا لم يجد هنا الرقبة وللتسع له مال لشرائها مثلا إما لفقدان وإما لحرمان عدم وجود مال يشتري بها به الرقبه قال فصيام شهرين متتابعين قال هنا المؤلف اختلفوا هل هذا الصيام بدل من الرقبة وحده إذا علم أو بدل من الرقبة والديان فقال الجمهور عن الرقابة وحدها، يعني من لم يجد الرقاب، هذا قول جمهور علماء. وقال مصروق ومجادو بن سيرين عنهما. طبعاً الجمهور يقولون هنا إذا قطع عنه الرقاب، ها. فصيام شهرين متجابياً. قال واتفق العلماء على أنه إذا تخلل صوم الشهرين إفطار لغير عذر، فعليه الابتداء. فأما إذا تخللها المرض أو الحيب، فعندنا لا ينقطع التتابع وبه قال مالك. يعني الفصل في الشهرين المتتبعين بين يومين من أيام الصوم إذا فصل بينهما فإنه يعني بمعنى أفطر بلا عذر فإنه يستعرف وضع فإنه يستعرف يعيد من البداية هذا قول عامة العلم لكنه لو أفطر لعذر شرعي مرض أو حيض ونحوه فهنا لا يجب الاستئناف وضع إنما الخلاف فقط إذا عرض المرض وهنا يذكر مذهب مالك مذاب احمد أنه أيضا عذر المرض طيب قوله تعالى توبة من الله توبة من الله أي توبة منه سبحانه وتعالى قوله تعالى وكان الله عليما أي لم يزل عليما سبحانه وكان الله عليما حكيما فيما يقضي جل وعلا بينهم ويدبر من أمورهم سبحانه وتعالى هذا بالنسبة لي القتل الخطأ ثم قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا الموطن أو النوع الثاني من أنواع القتل طبعا جمهور العلماء يقسم القتل ثلاثة أنواع في قتل عمد وهذا الذي تتناول الآن وفي قتل شبه عمد وفي خطأ نواصل إن شاء الله تعالى. إذا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء وجهنم. طبعا القتل سبق الخطأ وهذا العمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ هذا النوع. الثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا العمد. في قسم ثالث يضيف جمهور الفقهاء. وعلي فتوء الصحابة في أكثرهم هو شبه العمد أو شبيه العمد شبيه العمد هذه مالك ينكره قل لا نعرفه والسدل بالآية أن الآية ما ذكرت إلا الخطأ أو الش أو العمد لم تذكر شبه العمد لكن هذا شبه العب أو شبيه العمد صح في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وإن صح عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مراة داود في السنن لما ذكر دية شبيه العمد وضع ورويا عمر مرسلا من طريق مجاهد عن عمر عند أبي داود لكنه مرسل وقضى وأفتى به جماعة أصحابه وقوى جمهور الفقهة من التابعين وغيرهم أنه في منزلة شبيه العام إذن القتل ذلاذت أضرب الضابط في الخطأ هو عدم وجود القصد أكفاهم الضابط في الخطأ أنه الخطأ عاري عن القصد عن قصد القتل وضع فيعرو صاحبه عن قصد القتل وما يقصد الشخص يعني لا يقصد الجاني أن أن أن أو لا يقصد القاتل أن يقتل لا يقصد القاتل أن يقتل المقتول وإنما يتوهم واضح وهذا التوهم يحصل من جهة الحال واضح هذا التوهم يحصل له من جهة الحال بمعنى أنه كما ذكر معنا يظنه كافر وفيكون مسلما واضح هذا نقطة وقد يحصل أيضا من جهة الفعل فكان يرمي مثلا بحجر على صيد فيقع على شخص وما يريد الشخص فهمت يقع من جهة القصد أو الفعل من جهة الفعل قالوا كأن يرمي صيدا أو يرمي شيئا فيصيب آدميا معصوما أو مثلا يكون شخص نائم فيقع على شخص ويقتل هو قصد ذلك قصد قصد الفعل يعني هذه صور يذكرها الفقهاء هذه يسمى الخطأ فهمت وهناك العمد العمد هذا وجد فيه القصد القتل وهذا يعرف القصد الجاني أن يقتل هذا الشخص يعني يغلب عليه قتله سواء من حيث القصد ومن من حيث الآلة التي يستعملها كمن يستعمل السلاح أو كل مكان قاتلا في الشرع أو عرف الناس هذا يسمى العمد يسمى العمد أما شبيه العمد فعلى أصحى ولا العلم ضبطه هو أنه يشبه هو أن يكون قصد للهناية لكن ليس قصدا للقتل فهمت يعني أنه يكون قاصد أنه يؤلم هذا الإنسان لكن لا يقصد قتله وتكون الآلة التي يستعملها لا تقتل غالبا واضح لا تقتل غالبا وإنما غايت سبب جراح أو تلف لبعض الأعضاء لكن هو إذا استعملها يستعملها فإذا بالرجل هذا ماذا قدر الله عليه الموت فمت هذا يسمى شبيه العمد وضع فيكون قصده الجناية للعدوان بالقتل يكون قصده الجناية بش بشيء لا يقتل في, في الغالب هذا الشرطان يسمى شبيه العمد وإلى ذلك أشار النظم في نظم مختصر الخرق بقوله وفي القتل خذ عني ثلاثة أضرب فقتل بعمد أو شبيه تعمدي أو الخطأ العاري عن القصد فالذي هو العمد قتل للفتاة محددي كسيف أو السكين أو مثقل كضخم من الأحجار صلد عرندد وضرب باوفى من عمود مخيم وتكريره ضربا بصوت ومجلدي وغالب فعل يقتل المرأة مثله فمن يتعمد قتل حر موحد هذا القتلش العمد بوحيده مما وصفت يقد به بشرق اجتماع الاولياء على يدي ثم قال واما شبيه العمد فهو باصغر الحجاره والاخشاب يذا التعييد ولكن بفعل ليس يقتل مثله ونعم واما شبيه العمد فهو باصغر الحجاره والاخشاب يذا التعييد ولكن بفعل ليس يقتل مثله فلا قود بل فيه عقيله جديد وضع ثم قال وضربان قتل المخطئ فهم فمنهما إذا ما رمى سهما لأجل التصييد هذا قتل الخطأ وأن يفعل الفعل الذي هو جائز فيتلف حرا من غوات ورشدي وبالدية تطلب عند عاقلة الفتى ويعتق نفسا آمنت بمحمدي هذا كله أنواع القتل يعني هناك عمد وشبه العمد والخطأ وكل له أحكام بوينة الخطأ والعمد الخطأ والعمل هو ين في الكتاب نصا، وأما شبه العمل فبينته السنة واضح، فبينته السنة نعم بينت سنة من حيث أنواع الدية وقيل ذلك. طيب نواصل إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم. قال سبب نزوله أن مقص بن صبابة وجد أخاه إشام بن صبابة أن مقيس بن صبابة وجد أخاه إشام بن صبابة قتيلا في بني النجار وكان مسنيما، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من بني فير، فقال له إيتي بني النجار فأقرئهم مني السلام. وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى مقيس وإن لم تعلموا له قاتلا فادفعوا إلى يديته فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا والله ما نعلم له قاتلا ولكن نعطي ييته فاعطوه مئة من الإبل ثم انصرفا رجعين إلى المدينة فاتى الشيطان مقيس بن صبابة فقال تقبل ديه أخيك فيكون عليك سبة ما بقيت اقتل الذي معك مكان أخيك وفضل وفصل وفضل بالديا فرم الفهري بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيرا منها وساق بقيتها رجعا إلى مكة وهو يقول قتلت, بني به, قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بن النجار أرباب ثارعي وأدركت ذأري واتجعتم موسدا وكنت إلى الأصنام أول رجعي يعني ارتدوا لي يذب فنزلت هذه الآية ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح فقتل رواه بصالع بن عباس وفي قوله تبارك وتعالى متعمدا قولا أحدهما متعمدا لأجل أنه مؤمن قال سعيد بن جبير، والثاني متعمدا لقتله ذكره بعض المفسرين يعني التعمد ذمح له هذا يقتله تعمدا يعني يكون العمد في القتل أراد قتله والثاني أراد قتله لأنه الأول أراد قتله لأنه مؤمن آه فهنا تختلف فمن قتل شخص لأنه مؤمن أنه هو موحد في توحيده لأجل التوحيد هذا يكفر وهذا الذي جاء بقوله تعالى إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات فهنا الفعل فتن علق بالاسم الفعل المشتق فأفاد العلة يعني علة الفتن هي إحراق هنا ما أحرقوهم. لماذا أحرقهم؟ بينهم, بينهم مال ولا لا بينهم بين كما قال ربنا وما نقب منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز فسبب النقمة والاستشاط غضبا بهذه القتلة الفظيعه الشنيعة انهم اهل توحيد وإيمان فهؤلاء إذا واحد قتل شخص لأنه على التوحيد هذا كافر فيكون معنى الآية لو قلنا بهذا المعنى ومن يقتل مؤمنا متعمدا اذا فهمناها بالمعنى أنه يقتله لإيمان فالآية على ظايره يعني مخلد خلود الكافرين إذا قتله لإيمانه لأنه يوحد الله عز وجل لأني مساله تأويلية تأول فيها أهل البدع غير المكفرين مثلا مثل قتل الخوارج للمسلمين حيث يقتلون عمدا عمد الفئن يفعلونها لكن هو يقتل على أنه كافر هو ليس كذلك فهمت؟ فهذا ليه يقال فيه أنه كفار بهذا الوجه لأنه بعضهم يكفر خوارج من هذا الوجه هذا ليس صحيح خارج لا يقتل المؤمن لإيمانه هو يظن كافر فيقتل لكفره المتأول والمفترع عليه والمحكم عليه بالباطل فهؤلاء أهل التأويل وقد قال. الزوري رحمه الله جمع أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم موقع وقع قال أن كل دم أغريق بتأويل القرآن فهو هدر يعني ما كان مسائل التأويلية في الدماء جيت البدعة طبعا مش شايف يذكر هذا لا جيت العصبية لا من العصبية لابد من القصص لذلك الزوري سوئل عن امرأة يعني أفتنها الخوارج ولا حقت بهم فأكفرت أباها وأخها وعصت الدماء وبعدين تابت ورجعت ما الذي عليها قال الزوري اجمع هذا أنه وقعت الفتنة واجمع أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم أن كل دم أهريق لتأويل القرآن أنه متأولا أن وذا كافر وذا ظالم حريف زنديق وكذا وليس كثير كي. فقتله ثم تاب الشخص أنه هذا اللي يقتل بالتأويل من جنس تأويلات البدا غير المكفرين فهذا يش فهذا لا يكون كافرا ولا تلحقه اتبعه إذا تاب من قبل أن نقدر عليه يعني فالمقصود هنا أما شخص مثلا قتل شخصا لدنيا أو هذا اللي جاء فيه وفي غيره أن الخلود هنا ليس هو طول المكس وعيد من الله وليس الخلود الأبدي الصرمدي الذي لا يخرجون منها كما قال الله في الكافرين أما الكفار إذا قتلوا المؤمنين وعد يدعي الإسلام ويقتل واحد لأنه يثبت الله في السماء أو لأنه يقول قرآن كلام الله غير محلوق مثل ما فعل الواثق اقتلوا عيد بن حماد وحمد بن هذا نوعي بن حمد حتى مات هو أحمد نصر وزعي قتله لماذا؟ لأنه مشبه قال يعني قتل إثباته التوحيد هذا كافر ليفعل هذا الفعل يعني هذا زيادة في الكفر يعني كما يقال فأنتم ستتفرق إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا إيش هذه متعمدا نقش معها نقش معه ما معنى متعمدا هنا إذا قلنا أن معناه متعمدا لإيمانه آه عامدا لأنه إن فقتله فهذا حال على أصحاب الأخدود إذا قتله لأنه لقتل نفس لا لإيماني فهذا كبير من الكبائر عظيمة من العضاء صلى الله سلام وسلم وإذا في الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فذكرت نوعين من القتل قد النبيين بذاته الكفر النبيين ما في تفسير ما جيش تقول قتل النبي لانه نبي قتل النبي قتل النبي بنفس كفر ما في تفسير لان ليس حدود الأنبياء لا تشبه حدود الناس طيب أما قتل الذين يأمرون بالقسط هو في تفسير اي يقتلون النبي فيقوم ناس ينهونهم عن الكفر فيقتلونه فهم الذين يأمرون يقتلون الذين يأمرون بالقسط القسط والتوحيد يأمرون به الناس فمن يقتلهم لهذا كمن ماذا ليأتي؟ مو مجرد القتل حتى الألى يعني السجن العداوة مجرد العداوة والحرب لشخص يدعو للتوحيد هذا كفر يقول أنا سجنته لأن هذا يثبت أن الله في السماء أنا سجنته لأنه كفر المشركين أنا هذا نسجنه لأنه يفعل وفعل وفعل وهذه تكون قضايا حق من أصل الدين أصل التوحيد مثل ولا يتأول فيها الطوائف المبدعين فإذا واحد قتل شخص لهذا كفر خطيرة جدا هذا من نواقض الإسلام ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب القلب إذا جعل يكفرون بأيات الله ويقتلون نبيين هذه ما فيش تفسير كما قلنا ما دي, ما دي تقول قتل نبي لأنه مؤمن لا وإذا قال يقتلون نبيين بغير حق هذا ليس له مفهوم بمعنى يقول شخص وهل في قتل النبي بحق لا هذا يقول لا خرج مخرج الواقع لا مفهوم له لأن كل قتل للنبيين بأي وجه كان للدنيا للحسد للمال للغيراء لأي شيء أي قتل النبي وبغير حق اللي قتل يحيى بن زكريا قتله لمهر امرأة كما جاء في الأثار قتله لمهر امرأة إذا لم يقتلوا كفرا به ونمى للدنيا فهو كافر أما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما وشيكوا عليه يسألك يقول الطيب في ناس قتلت صحابة الخوارج مثلا فهؤلاء إذا على مذهب من لا يكفر مثلا كيف يفهمها يفهمها أن هؤلاء قتلهم على التأويل طبعا هم ضالون منهارفون منافقون لكنهم ليسوا كفار عكذا يرى يفهمها يعني نعم نحن أما الذي الل يقتل شخص لأنه موحد لأنه على التوحيد لأنه على الإيمان كفعل أصحاب الخدود كفعل فرعون مع آسيا زوجه آه كفعل بني إسرائيل مع الذين دعوهم للتوحيد يقتلوا النبيين يقتلوا من ينهاهم عن قتل الأنبياء ويدعون للتوحيد هؤلاء قم قال ربنا فبشر بعذاب أليم أولئك الذين حبطت تعملوا في الدنيا الآخرة وليس مجرد قتل حتى القتال حتى الحرب لذلك الآية قرأت وقرأت حمزة إن الذين يكفرون بآيات لا ويقاتلون النبيين بحق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يعني هو ليس مجرد فقط تقتله لو حاربت عن صبت العداوة وحاربت كافر لأنه مو تكفر وهذا احد الوجوه التي تكفر بها الجميع. هذا الوجه مغفور عنه لكن عند الآئين محاضر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجهميه نكفرهم يعني مثلا الذين حاربوا المسلمين هو نقتل الجهم يكفر من وجوه طبعا من عقيدتي ومما يؤكد كفرة ان الجهميه حربيون واذا تمكنوا اخذوا آل التوحيد بين سجن ونفي وتطريد وتشريد وتعذيب وضرب وقتل هذا حالهم في كل زمان وفي كل مكان حتى من حتى من يعذرهم بالتجميع كان يقول لهم أنا لا أكفركم يقول لهم ما كذا أنتم عندي لا تكفرون أنتم كذا وكذا وما ذلك سجنوا ومات في السجن. فالجميع هكذا البغي والعدوان ما اتجههم يعني ما يمكن الجامع يطيق لذلك يعتبر بعض الفتاوى الموجودة عند الجوين وغيره أن الدار التي يثبت أهلها أو يثبت أهلها العلو هذه دار حرب يعني دار كفر يعني لو يعني ديار تجمع ناس يعلم منهم عقيده ان الله في السماء ذو كفار دار دار حرب يجب على المسلمين قتالهم فهمت القضيه كيف فاي لما تمكنوا الاشاعره والجهميه عموما لما تمكنوا فتشوا المؤمنين والمؤمنات وهم في كل زمان وكان هكذا وضع يعني تشغيل مثل هذول العثمانيين ثلاث مرتين يسقطون في دولة دولة آل سعود مرتين لأجل أنا ويش يدعون التوحيد أنكروا الشرك عليهم مرتين يسقون جيوش الرار لهم اللي هارب التموحين أو من عنده التوحيد إنه واحد يقول أنا عبد الله وحده ما أعبد صنم ولا بدوي ولا تجاني ولا جيلاني ولا عبد القادر ولا عديروس ولا ابن عربي ولا أي طاغوت من طوقيج سواء طاغوت في نفسي أو نسيب له وعباد من دون الله معبود بالباطل. يقول أنا أعبده. لا أعبده عفوا أنا لا أعبد وأبرق من من عبد وأكفّر به ولا أشرك به شيئاً. فجيه واحد يقاتله يقول لا إنشاء إلا تستريث، إلا تفعل، إلا كذا، إلا كذا، إلا كذا. هذا زنديق هذا كذب. ما يقول ظالم. ظل مثل الحجاج، الحجاج في سياق السجن، الحجاج يسجن الناس لأنهم لم يطيعوا بني أمية، قصروا في الأمر الفلاني، الظلم العدوان هذا ظالم ومؤكد في هذا السياق، هذه النقطة، والحجاج كفر بأمور أخرى، لكن لكن واحد يسجن الناس لأنه موحد، لأنه يرى أن أن القرآن ويعتقد أن القرآن كلام الله غير مخل، منزله فؤاد من محمد، يعني لو أنا مثلاً فتش وإيش النواقض عند هذا يكفي في سجنوا مسجون الموحدين عذابهم. يكفي أنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات يكفي أنهم قاتلوا وحاربوا وقتلوا المؤمنين والمؤمنات في ناس ماتت في الأغلال في ناس ماتت في السجون في ناس عذبوا هجروا طردوا شردوا نفوا كانت فتنة عظيمة جدا وبعد ذلك تكررت أيضا لعلماء كثير امتحانهم الاشاعره الجهميه حتى بعض من قرأ بعض الكتب مجرد القراءة كانوا يضعون فرمان من يقرأ كتاب عثمان بن سعيد دارم يذكر بن حجر أنه يسجن يؤذى يضيق عليه لو أنكر عليه بعض الأفعال معينة يعزلونه ويسجنون ويفعلون فيه الأفعال فهذه نقطة يعني ينبغي أن تفهم حتى ما تكون غبي لذلك اللي يتمنى هذه الفكرة اليوم ينظر في بعض الأماكن اللي قوى فيها التمشعور وعقائب الجمعية والقبرية كيف أنهم إذا علموا من شخص فقط أي كان منهجه التفصيلي إذا علموا منه فقط مجرد المخالفة لأصل الاعتقاد الذي توطئوا عليه يعني يفعلون به الأفعاد كان مرة شاب من الشباب في دولة الشيشان شاب صغير أنكر على أبي وأمه الاستغاثة بغير الله أنكرها فقط قال هذا شركه وكذا فبلغ عليه بعضهم مسكوه هناك والله عذبوا عذب شديد ثم قتلوا يعني قل من يخرج من تعليمه من الميت لأنهم يرون هذا كافر طاعن في النبي ساب للنبي هكذا يفتوهم جماعة الأزهر وغيرهم يفتو فيه ما كذا والجفري. أنا سمعت الجفري يفتي فيه في كافيروف هذا رئيس الله فيه فيه قالوا بالترجمة موجود الفيديو قال له في ناس تنكر علينا السجاعة بالنبي يقولوا النبي قال هم الموتى وهذا طاعب في النبي فالواحد يكون جاهل ما يعرف توحيد وهو مغارق في الشرك لمشاشة ويسمع شيخ ويقوله أنا حفيد رسول الله وعمامتي هذا عندي فيها إسناد والسواء كذا عندي فيها إسناد وجلابيتي هذا عندي فيها إسناد فهمت كل شيء عنده في الإسناد فيقولك أنا عندي في إسناد بي به له طيب هذا يسب النبي كل ينظر الذي ينكر إسرافا إنه سب للنبي هو ابن شميرة كفروا البكر ليش كفروا ابن شميرة قالوا أنت سب للنبي بعد يقول لا يستغاث بالنبي طعن في النبي مثل من مثل من شتمه القضية وكل واحد يدعو لحق من مسائل إلا ونبز بهذا النفس أنك تطعن في الأولياء أنك تسب في الأنبياء وهذا يعدون لك ناقض يعني ثم بعد ذلك يحاسبونك على ما كفروا به من الباطن ولذلك شر من الخوارج الجميع في التكفير بغير حق شر من الخوارج لأن الخوارج يكفروا بمسائل هي مخالفة في نفسها لكنهم بالغوا فأنزلوها منازل الكفار وإذا كذلك هي مخالفة الشرب الزنا كذا كذلك مخالفاتها اير في نفسه مخالفات ومعاصي وكبائر وجرائم وعظائم وقد تدخلك جهنم فيطول مكثك الا ان يشاء ربي شيئا لكنها لا تصل الى منازل الكافرين سواء لا في الدنيا ولا في الاخره لا في الاحكام ولا في الاسماء هم بالهم أما هؤلاء يأتون شيء لا أقول هو ليس إذا ما قلت هذا الكلام ما تصير موحد يقول إذا هذا إذا هكذا أنت كافر فهم أشدوا أشدوا في باب التكفير الجميع بجميع مذايبه أشدوا على المسلمين من الخوارج أشد عليهم ولقول أشاعر لا يكثرون المخالف ينظر للأشاعر المعاصرين اللي عنده مصالح هذا كذاب أصل المذهب نفسه لهم قولان في تكفير المخالف قولان القول المشهور عليه الأكثر والتكفير وفي قول آخر شهرة بعد الغزالي وكذا ومسألة التأويل وضابط التأويل وقال بعضاً طردت العزم عبد السلام كذا فصاروا لي كفره وقالوا العموم البلوة بالتشبيه يعني التشبيه المنتشر في العوام لو كفرنا كفرنا كثر لكن هو القول الحقيق عندهم متكفر أبو الحسن الأشعار يقول المكفر المشبهة ما كذا يقول وإذا فسروا التشبيه لي هو به أصحابه إذ به وإثبات الصفات أن صفات لله سبحانه وتعالى وذلك ابن خلدون لما جاي برر لماذا بنو تيمرت في مسكن المرابطين ذبحها ومقتلهم مستحلينهم الكفر استحل منهم الدماء الاعراق قال لانه يرام كفار قال وهو أحد قولي الاشاعره في المذهب ابن خلدون في تاريخه ولا احد من اقوالنا بالمذهب هو التكفير المخالفين الله من وراء القصد ويدي السبيل على نكشف ان شاء الله بهذا القدر سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا